بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة إني أجد ذهرس تسبيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وشيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أيها الأحباب حياكم الله واهلا وسهلا ومرحبا وقبل كل, كل كلام نبدأ بخير ما يبدأ به بالقرآن الكريم والطالب علي محمد السيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها حي ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلي مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أننا إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أيها الأحباب نكذب وترحيبنا مرة أخرى بإخواننا الذين وصلوا من جميع المرافل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد قولهم وفعلهم وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعوا القولة فيتبعوا أحسن أيها الأحباب لا شك أن العالم كله بدون استثناء يعيش صحوة وعودة إلى دين الله تبارك وتعالى بعد أن جرب مناهج كثيرة فعرف أنها كلها أنها كلها بعينها هي الشقاء، فبدأ يعود إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى المنبع الصافي، والجميع ثمرة من ثمرات هذه العودة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه العودة وهذه الصحوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى من يوجهها الوجه الصحيح وإلى من يقوم خطأها ويصلح إيجادها. ولا شك أن أولئك هم علماء هذه الأمة ودعاتها هم الذين في يدهم أن يصلحوا معوجا من هذا الطريق وأن يقيموا هذه الطريق إلى الله تبارك وتعالى ومن أهم ما يواجه الشاب المسلم في هذه الحياة قضية أحيانا لا يستطيع أن يوفق بينها وهي قضية أن يتوازن هذا الشاب المسلم في حياته بين ما يتطلب منه فأحياناً يفقد التوازن في جانب دون جانب، ولذلك أحببنا أن يكون عنوان هذه المحاضرة هو التوازن في حياة الشاب المسلم. هذا عنوان المحاضرة. أما المحاضر فأنتم تعرفونه جميعا وقد نذكره إذا عرفتم، وهو الشيخ الفاضل عائذ بن عبد الله القرني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره على ما قدم ويقدم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبثنا وإياه بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وليبدأ مشكورا مأجورا سدد الله قوله وفعله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليماً كثيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاماً أذكى من المسك وأنقى من ماء الغمام وأبيض من الفجر سلاماً ثابتاً ثبات مبادئكم صادقاً صدق إيمانكم راسفاً رسوخ معتقدكم ما أسعدي هذه الليلة أن أجلس بين أيديكم. أشكر أخي وزميلي الشيخ عبد الله الشهراني على مقدمته وأشكركم على حضوركم وسبب استعاده أمران. الأمر الأول أنني ألتقي أنا وياكم هذه الليلة تحت النسب الذي عتابه محمد عليه الصلاة والسلام. نسب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن وياكم من زعم من القبائل. التقينا لا على سبب ولا حسب ولا نسب إلا نسب لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي أيدك بنصره وألف بين قلوبهم لو أنفقت في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أنا لما جلست ورئيس الجمع أيو والله تذكرت بعض الاجتماعات في مثل اليالي رمضان لكنها من نوع آخر هناك شباب يجتمعون مثل ما تجتمعون لكنهم يجتمعون على سهرات حمراء وموسيقى حالمة وبلوس وضياع فقلت يا سبحان الله كم بين الواديين والفريقين والحزبين فعسى الله أن يجعلنا وإياكم ممن هدى من سبك بهم طريق الهدى وهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام نعم كما سمعتم عنوان المحاضرة التوازن في حياة الشاب المسلم. نحن بحاجة إلى هذا الموضوع نزن به أعمالنا وأقوالنا ونشاطنا نحن بحاجة إلى أن يكون الشاب فقيها قبل أن يكون مندفعا لا عاطفة أن يكون فقيها في دين الله عز وجل وصحيح أنه في أول الطريق يحدث للإنسان شيء من الاندفاع والعاطفة أو عدم الاستجان أو تغليب جانب على جانب وسوف أدور هذه الليلة معكم في مسائل منها الروحانية في حياة الشاب جذوة القلب توقد الروح أن يعيش هذا الدين ومنها طلب العلم طرقه تحسيله ومحاذيره ومنها الجراح على الفتية وتغليط أهل العلم والتشميع بالزملاء والإخوة ومنها التوازن وهو لب المحاضرة كيف تزن بين العبادة النوافل كراهة القرآن بين طلب العلم بين أن تكون داعية بين حضور المراكز الإسلامية بين حقوق الوالدين حقوق الأصدقاء الحقوق العامة ثم أتحدث لكم عن مسائل نعيشها كخوارم المروءة التي لا يسلم منها إلا الفوطناء العنباء وأفطاء في منهج طلب العلم والانتزام الظاهر على حساب الالتزام الباطن ومنها الآداب العامة التي يخل بها كثير من الناس أيها الإخوة الفضلاء الرسول عليه الصلاة والسلام رب أصحابه وصنع وجد في المنهج الأول في من يعتنق المنهج الأول الذي عاشه صلى الله عليه وسلم أخطاء من هؤلاء في أول الطريق ونبه عليهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام أما وجد شباب أرادوا أن يغلبوا جانب العبادة على جانب طلب العلم وعلى جانب التفكر والتأمر وعلى جانب الدعوة بلى أما وجد من يقول والله لا أصومن النهار لا أك... لا أنا... لا أفطره وألا أقومن الليل لا أنامه والثاني يقول لا أتذوج النساء والثالث يقول لا أكل اللحم فماذا فعل عليه الصلاة والسلام استدعى المجموعة هذه التي أرادت أن تنظر مبدأا ومنهجا لأنه هو المنظر وحده عليه الصلاة والسلام هو المعصوم ليس للإنسان أن يكترح بين يدي الله عز وجل ولا يدي رسوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فليس لك أن تكترح عنه أو تأتي بشيء إنما عليك أن تتوقف أمام الشر فأخبره صلى الله عليه وسلم أن من رغب عن سنته فليس منه أولا هو القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يصلي فيقول صلوا كما رأيتم يصلي يحج عليه الصلاة والسلام فيقول خذوا عني مناسككم إذن لابد أن يتبع وعند الدار قطني وقال النووي يرويناه في كتاب الحجة في سنة صحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئتوا به إذا علم هذا فالواجب علينا تقيد بالشرع وتقيدنا بالشرع يجعلنا دائما نفكر في حركاتنا واستكناتنا هل توافق الشريعة أم لا؟ من المسائل التي نعيشها مثلا مسألة فقد الروحانية من القلوب قلة البكاء والخشية عندنا علم كثير وكلام وخطب لكن ما هناك خشية لله إلا في القليل النادر وهي من علامات الساعة عند كثير من العلم أن ينزع الخشوع حتى لا ترى خاشعا ولها أسباب من أعظم أسبابها المعاصي. فإن الناس خاصة في الأزمان المتأخرة بعد امتماث نور النبوة وقلة العلماء والمردين يقعون في المعاصي حتى أنك تفاجئ من شابا ملتزما ويخبرك بأمره ثم يتحسر ويتأسف ويتقطع لبوادر بدرة منه أولا لا نقول إن الناس معصومون ثانيا ونقول لمن أفصأت بلا الله ثالثا ولا نقر الناس على خطاهم نقول إذا أخطأ البشر يخطئ ولست بمعصوم والله غفور رحيم وإذا أخطأ فعدين الله صغيح لكن هذا تقرير والواجب أن يزجر تزجر النفس فسبب عدم الروحانية قسوة القلوب أعني المعاصي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موضعه ورأى عبد الغني النطلي وذكر صاحب طبقات الحنابلة أنه ذكر حديثا عن أبي بكر الصديق يقول مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أربعة برجل يقرأ القرآن ويبكي فقال أبو بكر هكذا كنا حتى قصت قلوبنا هكذا كنا حتى قصت قلوبنا فالذي يظهرن العبد لا بد أن يكسو قلبه أحيانا ولكن ما يكون مستمرا ولا يكون دائما حتى إنك تعلم أن بعض الناس لا يمر بسنة ما يبكي ويسمع القرآن ما يتأثر بل بعضهم أصابته روحانية يبكي وقت الأنشيد ولا يبكي من القرآن ويهتزد بيت شعر وتسيل دموعه بينما يسمع القوارع من كتاب الله عز وجل صباح مساء ما يتأثر قرأت أن أحدهم سرد منه الذهب منه القرسان عالم عجمي يقول قرأ القرآن من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فلا تأثر عن عادي فلما ذهب إلى بيته سمع ابن لجيران ينشد قصيدة فبكى وقال لنفسه صدق أهل القراثان يوم اتهموني أني زنديق وهذا من التواضع وإن لا ليس زنديق إن شاء الله بل هو من المؤمنين لكن اتهم نفسه كيف يقول أبكي من هذه الانشودة ولا أبكي من القراث من أسباب عدم وفقد وانطماس هذه الروحانية كثرة في المباحث فإننا نكثر على حساب الجد من المزه وهو ظاهر عند الشباب المزه اليدوي والمزه باللتان وكثرة الزيارات على غير طائل وكثرت الكلام الفارغ وماجريات الحياة وأخبار الناس حتى أنك تجد الطالب العلمي إذا دعوته إذا زارك في بيتك ففتحت له كتاب وقلت هيا بنا نقرأ ما يزورك مرة ثانية الآن جرب أي شاب يأتيك على سبيل البسطة وعلى سبيل السعة وعلى سبيل الترويح يأتيك ليزورك ليوسع صدره ويضيق عليك صدرك يعني يمل يقضي أعماله ويقرأ ثم يرى أنه يجعلك فرجانه سيطرق عليك البيت الباب ويدخل يريد منك أن تخبره بالكثص وأن تمازحا وأن تجدي مع الوقت لكن جهز له موضوعا قبل أن يدخل من فتح الباري واقرأ ثلاث صفحات متواصلة ولا قش مرة ثانية تثاكل من زيارتك وهذا طبيعة النفوس دليل على عدم الجدية لا في التحصيل ولا في ضبط الوقت من أسباب كذلك فقد الروحانية كثرة الخلطة فإنه جعلها ابن القيم داء إلا السلطة بالصالحين وبطلبة العلم والإخوة والأخيان فإن كثير من سلطة الناس الآن على غير طاعة بل والله إن سلطة كثير منهم تظلم من القلب بل رؤية بعض الناس تجعل قلبك قاسيا. مر الحسن البصري فرأى قصر لأحد المثرفين فغمض عينيه فقال له مالك قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زينة الحياة الدنيا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقرأت أن أحد الصالحين رأى كذلك مترفا سلطانا يمر على فرس فغض بصره وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار قيل لشفيان الثوري قال له أحد الحاشية حاشي أحد الظلمة قال يا أبا سعيد هل أنا من أسباع الظلمة والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هل أنا من الذين ظلموا قال لا أنت لست من الحاشية قال ممن قال أنت منهم أنت من الظلمة مباشرة لست من الحاشية لأن الحاشية هم المشجعين المشجعون والمطبلون والمتعاطفون هؤلاء يسمون حاشية فالمقصود هذه تجسمع أسباب حتى تصبح القلوب قاسية لا جدوة فيها المثل الثاني طلب العلم صحيح أن أعظم مطلوف في الحياة هو طلب العلم وأنا أنعى وأحذر الإخوة لا يستذيبوا لكل من ثبطهم عن العلم يقولون العلم إنما نحن دعاء علماء، وكيف يدعو الإنسان بلا علم وهل هناك أشرف من طلب العلم وهل كان محمد صلى الله عليه وسلم إلا عالما معلمة وهل أنزل الله عليه سبحانه وتعالى قوله فأعلم أنه لا إله إلا الله إلا يتعلم؟ وقل رب ابني علم وما يعقلها إلا العالمون يا إخوة طلب العلم أحسن ما يطوع وإنما يشرف المركز الصيفي بكثرة الدروس فيه وكثرة تحصيل الطلبة قال لنا يا في مدينة من المدن من المدن القريبة أذهب أربعين سنة في طلب الأدب هذا الأدب الشعر والدوين يقول والله لقد فاتت مني أربعين سنة كما يفوت خاتم الشيح إذا تقط في الأرض قال ثم عث فأتهنى لشباب الآن في الثانويات والجامعات بدأوا يطلبون الحديث ويخرجون الحديث ويقول يا ليسني أدرخ في الأربعين وجعلتها في طلب الحديث وتخريج الحديث وعلم الحديث وهل العلم إلا هذا وسلجم الذهبيل بن عبد الباقي الأنصاري العالم فالقرنا الرابع يقول كان محدثا مفسرا نحويا خطيما أديما عنده علم الفلسفة يقول في آخر عمري هذا بن عبد الباقي تبت من كل علم إلا من علم الحديث تبت من كل علم إلا من علم الحديث ومقصودي أن العلم هو علم قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام ويعجب الإنسان بل الإنسان في نفسه ولا يريد الإنسان يتحدث عن نفسه لكن قبل سنوات كنت أظن أن العلم أنه هو دواوين الشعر لهواية هواية الشعر 22 ديوان كانت عندي قلت أظن أن العلماء هم الشعراء فالليل والنهار قصائب وماذا قال الشعر هذا ورد عليه حتى اكتشف في الأخير أن هناك رجل اسمه البخاري وابن تانية وأحمد وأن هؤلاء الشعراء لا يستعون شيء فطلب العلم أشرح شيء ولما أن ما تنتهي إذا أصبح هناك مفكرون أنا أحاج وأدافع وأحاجي عن كلمة مفكرون عن كلمة مفكرين ماذا معنى كلمة مفكرين هل سمعتم في القرآن مفكرون إلا اشتقاق يتفكرون أو التفكر لكن مفكرون هذا منين أستنا هل هناك مفكرون مسلمون هناك علماء وجهالح فقط أما كلمة فكر دخيلة علينا يعني تجد المفكر مثلا الآن يتكلم ست ساعات لا قال الله ولا قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مفكر ومفكر أحيانا ما يصلي صلاة الجماعة معنا. وإذا قلت له قال أنا أنظر للأمة قلنا لماذا ما تقوم الليل يا فضيلة مفكر قال الفضية ليست قيام الليل قلنا ما هي القضية؟ قال قضية حياة الإسلام ورسوخه في الأرض. قلنا ولماذا ما تطلق لحيتك قال القضية ليس إطلاق اللحية. قلنا ما هي القضية؟ قال قضية أكبر من ذلك. قلنا قال عموم الدين وسموده في مناحي الحياة. يلبس دبلة الذهب، يترك صلاة الجماعة، يحلق لحيته، يشبه ثوبه فإذا حدثه في هذا القضاء قال لا هذه قضايا تسمى قصور، وإذا كلمك ما تفهم الكلام. مثل كلام المناطق وعلماء الكلام الذين يقول فيهم الإمام الشافعي رأي فيهم أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويجرد ويجلدوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء الذين تركوا علم الكتاب والسنة وأتوا إلى هذا ثم إن العلم شيء والثقافة العامة شيء آخر ترى بعض الإخوة إذا درت الجرائد اليومية وحفظها وقرأها وتدبرها وبكى منها يظن أنه من العلماء الراسخين في العلم وبعضهم دائما عنده في المكتب لا دوريات ومجلات وجرائد. هذه ليست الألمية ثقافة عامة تصلح للعام وللعالم لكنها ما تكسبوك علما العلم قال الله وقال رسوله على الصلاة والسلام ولذلك يقبال الناس الآن ترى يراد بالعالم العالم الإسلامي كما يقول أحد المفكرين أن يكون هناك مستوى لطلبة العلم مستوى من الثقافة يشتركون فيه جميعا ولذلك الآن الجامعات تجد الآن الحذف في المقارضات أحيانا تجد المقارض الفكر عشرين وركة أو ثلاثين وركة فقط يحدث باب كامل والأحاديث المخرجة ويحدث منه نقاط إنما حتى يخرج مثقفين من الشباب فقط إما علماء علماء هذا ما ما هو ليس مقصودا وربما صرح في بعض المناهج بذلك حتى يكون عند الناس طبقة واحدة من المثقفين جريا على عادة الغرب من مغبة التحصيل الذي يقع فيه كثير من كثير من الشباب وما أحسن في هذا أعطى الله يهدينا وياهم سواد سبيل أنهم قدموا على القرآن غير القرآن الآن يحفظ بعضهم الرحبية يحفظ البيكونية ولا يحفظ كتاب الله بل بعضهم حفظ القرآن ثم تشغل بالمتون حتى ترك القرآن وترى أم المتون وأب المتون ورأت المتون وتاج المتون كتاب الله فالله الله في البداية ولم تحفظ القرآن وأقول أنا إننا إن كتاب الله عز وجل يكفي عن غيره إذا كان ولا بد وتريد أن تحفظ مثلا واحدا فعليك بكتاب الله ثم تزود مع ذلك فالخطأ الشنعي أيها الإخوة أن يهزر كتاب الله عز وجل بسبب متون أخرى أو بحفظ أشياء أخرى وهذا خطأ كبير وأنا أرشح كتاب الله عز وجل الحفظ مختصر البخاري للزبيدي مختصر مسلم المنذري هذه القرآن والمختصران للصحيحين هي المتعة وهي الحياة ونعتقد أن من حفظ هذا وتذبر وتأمله فيصبح عالما له أثرا وله مستقبلا بيد الله سبحانه وتعالى من الأخطاء كذلك في طلب العلم عدم الانضباط في فن واحد وعدم المسار الصحيح في التلاقي تجده يدرس اليوم فق وغدا حديث ينتقل من كتاب إلى كتاب فيحصل معلومات عامة من كل و... من كل بحر قطع عنده حديث من فتح البارية وعنده مسألة من المغني وعنده تحقيق وخلاف من نين الأوطار وعنده شبظ يحفظه في بلوغ المرام وعنده مراجعة في رياض الصالحين يقول ابن القيم في الفوائد كما قال الأول ومشتت العزمات ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاكم ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاكم وكثير من الشباب حيران لا ظفر ولا إخفاكم لا رسب رسب ولا نجح نجح إنما هو بين بي. ليس متأكد أن يكون عالم وليس متأكد أن يكون جاهل يقول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فسات الرأي أن تتردد قرأت في السير في المجلد الثالث عشر وجعلت على ذلك علامة حتى من أراد أن يعود يراجع السير علامة النبلاء أن جد ابن العربي قرأ صحيح البخاري سبعمائة مرة ذكره الذهب بهذا يقول أعدت عليه سبمائة مرة وكان حد النظار في فنحو مجري بن الشجري أبو استعداث من الشجري أو من الخشاب يقولون كنا ندخل عليه البيت وهو يقرأ في كتاب سيبويه ونخرج وهو يقرأ وكان إذا سافر خذه معه وإذا نزل وإذا حل وارتحل حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب يعني الصبر والجلد أعرف شخصا في الرياض عالما قرأ المحلى بتركيز وتأمل وعمق خمس مرات ابن حج وهذه تخرج علماء قضية الصبر قضية الألحاح قضية الجلد على التحصيل الآن انظر لمن يشفظ في الأمور العامة انظر لصانع الطوب مثلا والفلاح والتاجر والخبان والغسار عندهم من الجلد والعرض وعندهم من الجهد ما ليس عند طلبة العلم فيا أيها الإخوة الله الله في عدم الملل أطلب ولا تذكر من مطلب فآفة الطالب أن يرجرى أما ترى الحبلة بطول المدى على صليب الصهر قد أثره وقرأت في تلجمة أبي اسحاق الشيرازي عالم الشوافع صاحب المهذب الداهي العالم الشيخ الإسلام هذا يقول كنت إذا أردت ألقي درسا على تلاميذي كررت الدرس مئة مرة وقال كنت أحفظ القياس في شبابي فأكرر القياس الواحد ألف مرة هكذا ذكره النووي وذكره عنه كذلك الذهبي هذه مسألة المثلة المهمة كذلك أن لا طالب العلم في الفتية هذه الفتية مهلك وكان الصحابة يتدافعونها ولا تقفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألفنتكم الكذب هذا حلاء وهذا حراء لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وفي حديث مرسل أدرأكم على الفتية أدرأكم على النار فيا أيها إخوة الله الله في التوكي عن شأن الفتية لا أدري نصف العلم وقال علي بن أبي طالب من فاتته لا أدري أصيبت مقاتله وقال الشعبي من أجاب الناس عن كل ما يسألونه فإنما هو مجنون وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن الإمام مالك كان إذا سئل مسألة تعمل وجلس وقال لا حول ولا قوة إلا بالله وكان بعض العلماء إذا سئل مسألة جلس وقال وقرأ الفاتحة وبعضهم يقول الله المستعان وبعضهم يؤجل السائل يوما حتى يتعمل المسألة هذا من باب عدم السرعة في الفتيان كان الصحابة يتدافعون الفتيان يقول أحد التابعين لبعض التابعين إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر فيعني والأخوة الحذر الحذر مفتيان أنا أعرف بعض الشباب يفترون في الطلاق هذا الطلاق الثلاث يفترون فيها وأنا ما أتوقع أن مجلس من الشباب في ثلاثون شابا أو أربعون شابا تعرض عليهم المسألة ويسفكون جميعا ما ماندلين لا بد يتبرع منهم رجل ويصرمها تصيبها وتصطي حتى بل حذر ابن الزوفي في مسألة سيد الخاطر من عدم من خوف طالب العلم أن يسلم جاهو بعض الناس في طالب العلم أحيانا يتيش الشيطان يقول جاهو كثوك ينسحك أمام العامة احذر لا يقول ما تدري فيسألونها فيقول علي يثور عليها تدور والله سبحانه وتعالى شلل الحباب والله يغفر ويرحم فيكون ما رأيك يا فضيلة الشيخ في مسألة الطلاق في الثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد وهذه مسألة حيث بيض هذه المسألة أوقفت ابن تيميا سجنته في السجن الأشفر وجرى على خلاف طويل عريض وبن تيميا يقول في أول كتاب الطلاق من فتاة وفيها أربعة أقوال وقرأتها في كتاب هيئة كبار علماء من أبحاث هيئة كبار علماء وجدت فيها بحثا ما يقارب ثلاثمائة صفحة ثم نخصت الهيئة العامة لهيئة كبار العلماء اللجنة واجتمعت ودرست الأمر وخرجت بنتيجة فيما يقارب بخمس صفحات ومع ذلك يأتي الطالب ويرد هذا مسألة الحروض مسألة الدماء مسألة الأنساب مسألة الأبناء صعبة فحذاري حذاري من التسرع وماذا عليك يقول ابن عمر لا أدري كثيرا قاله لرجل لا أدري لا أدري فقال كيف أنت ابن عمر ولا تدري قال اذهب إلى الناس كلما من لقيته فقلت ابن عمر لا أشتني شيئا ووفدوا إلى مالك فسألوا أربعين مسألة جاب عن ثمان في رواية وقال عدد اثنتين وثلاثين لا أدري لا أدري وكان يقول علي بن عبي طالب ما أفردها على قلبي إذا سئلت عما عم لا أدري فقلت لا أدري والله قال رسولي قل لا أدري عما قال الله في القرآن للرسول الله عليه وسلم قل لا أدري وقال له وما أنا من المتكلفين المتكلف هو الذي يكلف نفسه ويعرف أنه لا يستطيع فيا أيها نخوة الله الله في عدم التسرع على الفتية وهناك جانب آخر أنا كذلك لا أطلب الإنسان يوسوس في الفتية بعضها بدهيات معروفة يستي فيها ينفع العامة كرجل في باجه يسأله بدهي كم أتى مضمض للغاية الله ورسوله أعلم لماذا ما تكفي فضيلة الشيخ قال الورع كان الصحابة يتدافعون الفتية هذه مسألة جاهدة هذه مسألة سهلة كتمت علما لأن الحذر من جانبين اثنين طرفين الطرف الأول التسرع وهو القول على الله بغير علم ولا تقفوا ولا تقول لمن تصفى لتنسبة الطرف الثاني طرف الكفان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في فالكتاب أولاك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين ثابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولاك أتوب عليهم أن السواب الرحيم وإذا أخذ الله ميتاقا الذين وسوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تفتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيث ما يشترون وفي السنة بثند صحيح من كتم علما أجدمه الله يوم القيامة بالجام من النار من المشاكل التي يمر بها الشباب وما استطاع إلا القليل منهم أن ينضبط مسألة التوازن في حياته أن يوفق بين المتطلبات الدين والدنيا أن يكون وفطا أن لا ينكس جانبا من حياتي جانبا آخر الآن العلماء نظر الفلسفة منهم يرون أن الدخول إلى الجنة من بعد النظر والتأمم والصوفي يرون أنها بمسك الزوايا فقط والمجاهدون يرون بأخذ السيف فقط وطلبت العلم يرون بالتحسين والفقهاء يرون بالفتياء ولذلك الآن نسمع إلى أهل البضايا إذا وجدت مفكرا أو داعيا يهتم بالجهاد والذهاب مثلا إلى أفغانستان تجد خطبه في الجمعة ومحاضراته عن الجهاد والمجاهدين وعن الشهداء وعن الكرامات وعن ما وقع في أرض الجهاد ويرى أن الإسلام هو الجهاد ويأتي طالب علم عاشق للعلم ويموت في طلب العلم بحديثه ودروسه وخطبه في طلب العلم تأتيه في الجهاد يسكس ما يتفاعل معه تعتيب العبادة ما يتفعل معه إنما في طلب العلم ليل نهار العابد كذلك في النوافل يريد الحديث أن يكون فيه لكن من الذي جمع الجميع محمد عليه الصلاة والسلام وأنا أعتقد أن تغليب جانب على جانب على حساب الجوانب الأخرى نقص ترى ربما في المزاج وربما في القدرة العلمية وربما في الطاقة وكل ميسر لما خلق له أنزل من السماء ماء بقدر فأن أنزل من السماء ماء بقدر فسالت عوديات بقدرها فاحتمل السيل ذبدا غابيا فكل شيء بقدر يقول ما كل سائرة بال... ما كل سائرة بال بالعجز هملانه هذا البيت نصف بيت المتألئ هذا الطيب يقول فيه لا يدرك المجد إلا سيد فطن لمن يشكو على السادات فعال ما كله لا ما لا يدرك المجز إلا سيد فطر لمن يشق على السادات فعاله ثم يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يذكر والإقدام قد وهذا أمر معلوم إذا علم هذا أي ورخوة فإن رسول الله عليه وسلم أتى بحياة الوسطية وكذلك جعلناكم عمة وسطة وهو الاعتدال في المنهج ونذكر ذكرت قصة في الشباب الذين أتوا إليه صلى الله عليه وسلم فأراب أن يجعلوها عبادة وصيام وخيرات قرآن فيرغو حق الضيف وحق العين وحق الله قبل ذلك وحق الأهل أو ربما يجعلون الحق كله لله ويسركون هذه الحقوق فقال صلى الله عليه وسلم لأحدهم وهو ابن عمر إن لربك عليك حقه وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا تعطي كل ذي حقا حقا لماذا تحسب من هذا التوازن رئيس ابن القيم في مدارج التالكين منزلة ما أدري منزلة الوقت أو منزلة تشبهها لعلكم مرطب بها يقول الواجب على المسلم أن يعطي كل حق وكل وقت حقا إذا نزل بك ضيف لا تتشاغل إلا بالضيف لأن عبادتك وقت رزول الضيف الضيامة أما أن تأتي بالضيف فتدخله في المجلس وتذهب إلى المقلص تتنفل أن في حقوق الضيف وتقول لا صلاة النافلة أفضل من جلوسي مع الضيف طيب والآن ما هو مطلوب منك أن تضيف الضيف ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن مضيفا سمعت الأذان ما هو واجبك عبادتك وقت الأذان أن تردد مع المؤذن لا أن تأخذ المصحف وتكره فإذا قلت لك رجل مع المؤذن قال لا قراءة القرآن أفضل هي في العموم أفضل عموم مطلق أفضل لكن في هذا الوقت بخصوصي وبقيده التابعة المؤذن مثل أن قراءة الفاتحة في القيام أفضل وفي الركوع أفضل أن تقول سبحان ربي العظيم فالحكم في ذلك أن تعطي كل وقت مؤذن لكن المثلة والمشكلة أن كثير من الناس أو من الشباب ما عرفوا يوازنوا بين هذا تجده إن أراد الدعوة ترك بيته وراءه ظهريا وترك والديه وخرج للناس في كل مكان لا لماذا مثلا تكون مسكنة في البيوت يقول ابني ما دام يذهب إلى المركز الصيفي ويترك طاعتي وطاعة أمه وطاعة إخواني ويترك بأغراضي وأعمالي ولا يقول معنا لا أريد المركز الصيفي ولا أريد أبي ابني أن يسجل في المركز الصيفي لأن أقصد من المركز الصيفي أن تكون بار والدين باراً بوالده فإذا نتجع الماركز الصيف يعني يكون هناك عقوب فلا يريده أحد مثلاً تجد بعض الإخوة إذا أحب زميلاً تعلق به ولو حب مجنون ليلة لليلة يزوره في كل يوم ويركب معه في السيارة ويأتيه ويتصل به ويرتحل به ويضيفه حتى يمله ثم تكون الفطيعة يقول علي بن ابي طالب ولو أن الالباني يصح هذا حديثا ويصحوه وفيه نظر والله اعلم ويتنبي على من الشيخ لكن البخاري جعله في الادب المفرد من كلام علي من كلام علي رضي الله عنه لا من كلام الرسول يقول احب احب حبيبك هونا ما فعسى ان يعكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما احب حبيبك هونا ما فعسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما, يوما, يوما, يوما, يوما ما فعسى ان يكون حبيبك يوما ما وهذا أمر معلوم تجد بعض الناس إذا أحب زميرا له تعلق به ومات فيه لي النهار ثم إذا تتلجف كان من أعدى الناس عليه ولو أنه خفف الأول لكان ما كان أحرج في الثاني وهكذا وبالمعاكسة يفهم المثل الآن لماذا مثلا الشاب يقدم حقوق زملائه أكثر من حقوق والده يعني يقول أحد الآباء لابنه قدرني على الأقل من زملائك أو ربع ما تقدر زملائك أنت تضيفهم وتسافر معهم وتبذل مالك وتبذل في له في الحب, في الله, الحب في الله صحيح لكن له حدود الحب في الله تحب والديك أكثر وأن تطيع والديك أكثر وأن تقوم بأعماله الآن من المشاكل عند كثير من الشباب أن الوالدين لا يستجيبون للشاب إذا دعاهم إلى الله عز وجل ورسوله إصلاح الأخطاء لماذا؟ لأنهم ما يجدون أثر أياد بيضاء عليه له. في البيت يقول أبوه كيف أستجيب لك وأنت ما أصلت إلى المستشفى ولا قضيت أغراضي ولا حضرت ضيفي ولا قمت بعزيمة فلان ولا وقفت معنا كيف كيف أستجيب لك والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قيد الناس بالجميل وبالمعروف وبالأياد البيضاء فكان له أعظم الأثر عليه الصلاة والسلام فيهم هذه هي مسألة مسألة الكوانب الآن ناتي إليها مسألة مسألة العبادة أرى يا أيها الأخوة أن طالب العلم يقتصر وهو ليس اقتصار هذا لكن اقتصار في العبادة على ما كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل العشر في يام الليل مع الفرائض الوتر ثلاث الضحى أما التراجم يا أخي فلا وإن شاء الله سوف يكون في هذا ترى التراجم من القرن السالف إلى الآن تراجم العباد هؤلاء أخاف أنها تكون حجر عثرة في طريق تربية الشباب قرأت في الصفة الصفوة أن عابداً كان يسلي في اليوم 800 ركعة ويمدحه ابن الجوزي وانتقل كذلك ابن القيم في, في مدارك الساكين قال وكان فلان يسلي 500 ركعة في اليوم ومدحه فعلت محمد حامد لا شلت يده محمد حامد فقي لا شلت يده فقال وإن عبادة الرسول عليه وسلم ثم حسبها بالذكاءة 500 ركعة وقال وإن حقوق الأهل وإن التأمل وإن تدبر القرآن وإن الصدقة وأين البذل العطاء؟ لأن الحياة ما يحصل صلاة فقط أن تبقى في في طرف في طرف بيتك معتك فقط لأن الحياة مناعي أقول يكتسب العبد على هذا وأنا رأيت المحدثين دائما يفعلون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل شيخ الإسلام نسيميه هل سنعثر نزيد على هذه النواقص ويكفي ولا يستطيع العبد أن يوافق أو يستطيع أن يقوم بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم فقضية إلهي وعدم عدم إرهاق النفس وعدم تكليف النفس حتى تفرط في بعض الواجبات مثل الدعوة الدعوة إلى الله عز وجل من أحسن الأعمال لكن ما معنى الدعوة أنك تترك مثلا بر الوالدين وصلة الرحم وحقوق نفسك وحقوق أهلك وزوجتك ألا ننظر إلى بعض الدعاء ندينا مثلا عندهم أطفال وأهل تتصل زوجته وتشكو تقول ما أراه لا ليل ولا نهار وكلما سألته أن يقف معنا قال أنا مشغول بالدعوة طيب وش ما هي الدعوة هذه لما تتطل هذه الدعوة وش النتائج ما سمعنا أشغل الناس أشغل الناس في الدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأكبر من أكان له أثر في الدعوة محمد عليه الصلاة والسلام والذي أطلح أكثر البشر صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يجلس مع تثنسا ويلاعب الأطفال وينام في وقت النوم ويصح في وقت يقضر ويستقبل الضي ويمادح الصحابة ويجاهد ويسكي ويجلس مع النساء وهذا هو التكامل في الحياة يعني كل اليوم والليل كله دعوة عجل أرنا من هم الناس الذين استجابوا لدعوتك لو كان على هذه الساعات المصروفة معناها كان الشرق الأوسط كلهم استجابوا لك لكن تجد عنده شابين من من عهد السلطان عبد الحميد كل ما قلت له يا أخي لماذا لا توازن في حياتك تجلس مع والدك قال دعوة الشباب تبية الشباب قل كم معدلين عندي شابين والحمد لله هذا شابين في الاصفتاء صحيح أنا ما استفر نوح عليه السلام يقول استجاب له رجل وبعض الأنبياء ولو رجل لكن قضية أنك وحتى ترى لست عليهم بمسيطر ولست أنت مكلف في صناح الكرة الأرضية ولا حتى أهل أبهر إنما عليك البلاء وعليك بقدر جهدك وقدرت طاقتك بشيء بحيث توازن حياتك لا يطغى جانب عن جانب أما تقول أشغلو أشغلتنا الزوجة عن الدعوة حسبنا الله عليها طيب وقد ثنت بعض الشباب يقول أنا لا أتذوج قلت لماذا قال تذوجت الدعوة الله الله وهل الدعوة تتذوج حرام لا يجوز يتذوج الدعوة ولا يجود الخلوة بالدعوة إلا معادي محرم تذوجت الدعوة قلت يا أخي لماذا ما تزوج عمرك 24 قال تزوجت أفغانستان الله أكبر فالمقصود أيها رخوة الرسول صلى تزوج يقول قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا أنا أعطيك مسألة هذا ترى المنهج قديم. يعني الأخطاتك قال الإمام محمد لبعض السلامي لماذا لا تتزوج؟ قال إبراهيم بن أدهم ما تزوج انظر كيف كفز على إبراهيم مباشرة وخلى الرسول صلى الله قال الإمام محمد أوه أوه وقعنا في بنيات الطريق هذا اوه اللي يقول اوه هذا امام اهل السنة والجماعة يحفظ مليون حديث هذا الامام احمد هذا والله وجوه الاكزام هؤلاء ما تصلح احذية له قال اوه جي, جي جي جي جي جي جي جي بنيات فالرسول عليه السلام في الفايهان يحمل امامة انظر اللي ليعطينا صحيح البخاري صحيح مسلم وعجم الطبراني ومسلم احمد يحمل أمامة في حديثه بكتادة فاذا سجد وضع واذا قام رفع بينما بعضهم يقول إيش البذران هؤلاء والأطفال يشغلون عن الدعوة يشغلون عن الجهاد لا لا بد أن تتزود ولا بد أن تعبد ولا بد أن تدعو ههههههههه <أه> هذه <ولا أه> هي مسألة الإفراط والتفريط إما طالب علم أغلق عليه بيته ما يرى الشمس في الشهر إلا مرة فهو دائم في الحواشي يخرج وهو ماجور على كل حال لكن ما هي ثمرة العلم هل أثر في أحد يمكن يموت دائما بين الكتب كالنملة وهذا جوجه ومشكور لكن ليل نهار ليل نهار ليل نهار قلت يا أخي لماذا ما تحدث الناس تلقي موعظة خطبة أحاديث تصلح الشباب شارك في المركز ولو بدرس الأسبوع قال لا طلب العلم فريضة طلب العلم فريضة قلت يا أخي وهؤلاء يفهم خير قال له الضيعة يغيعون أوقاتنا حسبنا الله يغيعون أوقاتنا ثم يموت فيموت علمه معه لك ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار كان المقصود من العلم عن نفع النفع, النفع المتعدة ولذلك كان أحسن من النافلة لأنك تنفع به الناس هو العظب المهند وليس ينبو تصيب به مضارب من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شدثت أنا جربت في نفسي إذا وقف الإنسان المحاضرات والدروس شار نتيت حتى الآيات الإنسان التي كان يستشد بها ينسر يقول لي أحد الدعاء وقف عن الدعوة أربع سنوات قال نسيت القرآن ونسيت الأحاديث والموعظ التي كنت أقولها قال وجربوني مرة في مجلس فتكلمت خمس دقائق ثم سخنت ثم بانشرت لذلك تجد الذي ما يدعو ولو كان عالما كبيرا الذي ما يدعو ولا يتحرك بالعلم ولو كان عالما كبيرا عمره سبين سنة ما يستطيع يتكلم يقول الحمد لله ثم يقف ربع ساعة والصلاة والسلام على رسول الله ثم يتوقف لأنه ما يعني ما عاش تبريق هذا الجيل للناس ومن الناس وهو الطرف الآخر ولا نريد هذا الطرف ولا ذاك من ترك العلم ظهريا وقال لا المقصود الدعوة فنقول يا أخي أحفظ مختصر مسلم للمندري قال لا إذا حفظنا مختصر حفظته زاد نصفة في البلد عجيب قال كيف زاد نصفة في البلد قال لأن حفظ هذه المتونة إنما هي تربك دعوة إلى الله عز وجل ونحن دعاء لا علماء وهذا خطأ لا ما زاد نصطح في البلد زاد عالم من علماء المسلمين وترى الأسماء اللامع هذه بن حجر بن كيمي بن القيم بن رجب الحروي أبو إسماعيل وأمثالهم من أتوا بحفظ المتون فما هو التوازن التوازن التحصيل والتوصيل ما معنى التحصيل والتوصيل تحصل في وقت وتوصل للناس في وقت يكون وقتك كمنظبة الحقوق والواجبات الأهل الكلية هذه لا بد أن يكون لك وقت وقت لأهلك تجلس معهم وقت لوالديك تقضي فيهم أغراضهم وتجلس معهم وتزورهم وتسمع كلامهم ويسمعون كلامك هذا في 24 ساعة ويا أيها الإخوة ليس المشكلة عندنا طراحة من قلة الوقت المشكلة من عدم ترتيب الوقت الآن تقول لأحد الشباب لماذا يا أخي ما تحفظ الطرق قالي أخي والله ما وجدت وقت وهذا خطأ كايني أنا أعرف من حال الشباب من المخالطة أنهم يجلسون من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب على برات شاهي يأخذون أخبار البلد بمن طلك منه من النساء وبمن تزوج وبمن مات الآن من صلاة العصر إلى صلاة المغرب يؤلف فيها بنتين استدمرية ويحفظ بعض الحفاظ فيها ثلاثين حديث أنا مر بمثل الدار القطني يحفظ في الجلسة ثلاثين حديثا بينما الشاب هذا يقول والله يا أخي ما وجدت وقت لمراجعة القرآن وليت بالصحيح والله أعرف بعض الشباب يقف بعد الصلاة إذا خرجنا من المسجد نص ساعة وأكثر إلى ساعة مع زميل يتحدث عند السيارة. من الفضل.